هل تعرف الدنيا قائدا عسكريا مثل محمد في المعارك حين تحز الرؤوس وتتطاير الأرجل والأيدي وحين تتفجر شلالات الدماء يباح كل شيء. إلا في دين محمد فالعسكرية الإسلامية فروسية راقية وأخلاق تطاول السحاب في دين محمد صلى الله عليه وسلم تقبض القيم على السيوف يأتي رجل مشرك للقتال معه فيرده صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء من أجل المال ومن يقاتل للمال أو المنصب ينتهك يدوس على القيم يغتصب يحرق ويبيد الحرث والنسل ثم يأتي اليمان شيخ من بني عبس يأتي برفقة ابنه حذيفة يسلمان ويطلبان الانضمام إلى جيش بأمس الحاجة إليهما فيرفض صلى الله عليه وسلم انضمامهما مراعاة لعدوته قريش وحفظا لحقها ما هذا وما الذي يجري لقد قبضت قريش على حذيفة ووالده قبل قليل وها هو حذيفة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا منا عهد الله وميثاقة لننصرف إلى المدينة ولا نقاتل معك هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا نطق كلمة لم تنجزها الحضارات كل الحضارات لم تنجزها إلا على الورق قال لصاحبيه الجديدين إن نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فأكملا مسيرهما إلى المدينة حزينين أما محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب فنقش على أرض بدر أرقى القيم العسكرية وأكثرها تحضرا، لا غدر ولا خيانة بل هي الفروسية في أرقى معانيها تمليها التربية القرآنية خيم الليل على أرض بدر فخيم الخمر على جيش الأوثان وأمضوا ليلهم في الشرب علها تنسيهم ساعات الانتظار أما المؤمنون فصلوا المغرب والعشاء ثم استسلموا للنوم بعد يوم حافل بالتجهيز والإعداد وعندما انتصف الليل كان الكل نائما من التعب إلا قائد الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم كانت هموم أمته لا تعرف الرقاد بين أضلاعه تنحدر دموعه صلى الله عليه وسلم تصعد دعواته للجبار سبحانه يستغيثه نصرا وفجأة تدب الحركة حوله في المعسكر كله الكل يريد الاحتماء هل باغتتهم قريش؟ لا فالخمر أثقل رؤوس تواغيتها إنه المطر يتساقط قطرات قطرات ثم زخات زخات فينهض الصحابة يبحثون عوقا توقف المطر ثم لاح الفجر فصدح بلال بالاذان، ثم أشرقت الشمس فإذا أجواء بدر منعشة وأرضها ملبدة وإذا الجيشان يستعدان لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل قبة يناجي ربه ويبكي ثم يخرج متهللا يمشي بين جنوده، ويمد يده نحو مكان في الأرض ويشير، ثم يمشي، ويمد يده نحو مكان آخر ويشير